وَرَوَوْا لَهُمْ عَذَابُ وَاصِبٍ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطَفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ فَاقْبَرْ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقَنَا إِنَّا خَلَقَنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِدَ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 أبعثون. أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَدَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ دين هذا يوم الفصل الذي كنتم تكذبون أحشر الذين ظلموا وأسواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم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 بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقْ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِكُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا تاركون إنك ذلك نفعل بالمدريين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إننا لاتاركوا آلهتنا لسائر مجنون جاء الحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولا معلون، فواكه وهم مكرمون في جنات نعيم على صور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معيين بيضاء.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 تسألون، قال قائم منهم إنني كان لي قرين، يقول أإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظام، أإننا لمدينة. هل انت مطلعون فالطلع فراهه في سوال الجحيم فالطلع فراهه في سوال الجحيم قال الله إن لا تردين ولا ولا نعمه ربي لكنت من المحضرين افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزكون إنا جعلناها فتنة للظالمين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 سُوءَ مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْضِيَ عَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَ وَأَبَالٍ فَهُمْ عَلَى أَثَالِهِمْ يُهْرَعُونَ لقد أضل قبلهم أكثر الأولين، و لقد أرسل لفهم مذرين، فانظر كيف كان عاقبة المذرين، إلا عباد الله المخلصين، و لقد نوح. لا نعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريةه هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح أجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من سيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئذ كن آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم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 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُ بَنُو لَهُ بُنِيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ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 قال يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقَتَ الرُّؤْيًّا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبَحٍ عَظِيمٍ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 وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقين وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون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 إنكم لا عليهم مصبحين وبالليل أ تعقلون وإن يونس من المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم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 أَمْ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ إِلَٰهًا سَوِيًّا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْقِهِمْ لَيَكُونُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين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 وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا لَكَرَمٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ